What im you... <laughs> li je sa rasodi tina u What's ah. ان كان في طول المؤمنون وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا فَمَن سُئِلَ فِتْنَةً سَأَلَ مَا آتَاهَا وَمَا لَبِثُوا بِهَا إلا the